أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَإذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قَلْتَ لِلْنَاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّي إلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قَلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ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 فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِيكم كُنْتَ تَرَقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تُؤْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبادا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير الله